أذكار المساء الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدَ اللَّهُ الصَّمَدَ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدَ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 الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد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 بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس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 الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا أعلم شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنك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 لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر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 وعسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني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 وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ضرفة عين وأمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها اللهم معالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وَأَنْ أَقَتَرفَ على نَفْس سُ أَنْ أَوْ أَجر الرَّهُُ إلَ مُسلْلِم أَذُ بِكَلِماتِ اللهِ التََّّاتِ مِن شَرّمَا خَلَقَ أَوذُ بِكَلِماتِ اللهِ التََّّاتِ مِن شَرّمَا خَلَقَ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله حهُ لا شَيكَ له لَ المُلكوَ لَ الحمدُ وَهُو على كل شيء قدير لا إلَ إِلا الله وَوحدَهُ لا شَيكَ له لَ المُلكوَ لَ الحمْد وَهُو على كل شيء قدير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 له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أستغفر الله وأتوب إليه مئة مرة سبحان الله وبحمده مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على اللهم صل وسلم وبارك على نبينا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد